بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أذراك ما الطارق أن نجم الثاكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الله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 ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فص وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا